ما تقولش تاني ولا ماني انا كل الناس شافوني لكن محدش هيشوفني ابدا تاني هقولها تاني ما تقولش تاني ولا ماني انا كل الناس شافوني لكن محدش هيشوفني ابدا تاني <تصفيق> <تصفيق> دي سهله قوي يا اولاد ما تقولش تاني ولا ماني انا كل الناس شافوني لكن محدش هيشوفني ابدا تاني امبارح امبارح صح طيب ايه اللي بيقعد قعدته ويقف وقفته ويروح ينام نومته من غير ما يخلع جزمته اللي يقعد وقفته ويروح ينام نومته من غير ما يخلع الحصان يا أولاد مش هو في رجله في حدوة بيأمو أفت ويعمل عادته لما يروح ينام نمتو من غير ما يطلع ما بيلاش الحدوة <عصف> قلولي ما عدد أرجل النملة وبتعيش كم ثل النملة ليه كم رجل؟ <محن عالمين تصفيق> حدود ثمانية <تمام>. حدود, <تصفيق> حدود لا ده دا علم مش في حدود النملة لها كم رجل سبتة ده العنكبوت اللي له تمان العنكبوت اللي له تمان عدد ارجلها سبتة بتعيش من, من كم سنة سنة اديكم من, من ستة 3 لخمسة لا من ستة لسبعة طيب ايه الشيء اللي اللي اذا شرب مات الناس. الناس. عليك. طيب ما هو متوسط وزن مخ الانسان مخك ده بيفكر متوسط وزنه اكتر من نص الجسم يعني وزن الجسم لا لا معقوله لا لا لا لا يبقى مخه تقيل قوي لا لا, لا تخينه <تصفيق> لا هو حوالي 40 اوكيه 40 اوكيه <تصفيق> لا يعني حوالي 40 اوكيه طيب اين ولد نابليون بونابارت فرنسا من عاشت ايه هو, هو تولد في جزيرة اسمها جزيرة ايه مش عليكم جزيرة فرنسا اين ولد نابليون بونابارت أجاوب أنا في جزيرة كورسكا لا يا ولد <تصفيق> طيب السؤال بعد كده ملوش بداية ولا نهاية يمشيك على ماشاية وبعدين على عصاية الزمن <تصفيق> طيب خدوا بالكم مجموعة بط ماشيين في طبور ماشيين بالترتيب ده بطة بين بطتين بطة ووراها بطتين وبطة وقدامها بطتين مين يقدر يقول لي عدد البط اللي ماشي كام هقول ثاني مجموعه بط ماشيين في طابور ماشيين بالترتيب ده بطه بين بطتين بطه وراه بطتين وبطة وقدامها بطتين مين يقدر يقول لي عدد البط اللي ماشي كام ثلاثة أنا؟ ثلاثة أنا ثلاثة <تصفيق> <صحيح> <أفل> ما ثلاثه وفضيها ثلاثه ايه الحاجة اللي غير ما يكون لها رجلين برافو عليك بقى قول في الاخر ما اخر سؤال ليه نابليون كان بيلبس حماله حمرا حماله حمرا ليه نابليون كان بيلبس حماله حمرا صحمر عشان ايه لا مش صحمر لا ليه نابليون كان بيلبس حماله حمرا اهلاوي ليه نابليون كان بيلبس ساعتين فوقيه البنطلون